علي حبه جنن امام الانسان والجنة قاسم علي, علي علي, يا علي. علي بالكحبه علي اديني علي علي, علي. علي من هب علي، علي،, علي علي علي علي من هب زغرسنا عرف ربى علي، علي،, علي علي علي علي من ه يا من حرب علي علي من قصرط المهتدي دربه علي, علي, علي،, علي, علي, علي, UPRI, علي, علي يا علي علي يا علي حبه جنن امام والجن. والجن. علي يا <تصفيق> ابو جنن علي علي يا علي علي يا شخص هو الازمان علي علي من هب صفات المصطفى تخلا علي علي علي علي من هب حسام الكفر يتفرع علي علي علي علي من هب صلاه تبخت ما تصدال علي علي يحبه جننا بما انسي والجنا نسى النار وال تشفع لنا بالاطهار علي علي يا علي علي علي يا شخص وصلنا الشرك دم علي علي علي بدر بدر يا علي علي من هبدر وجه بدر يزهى يا علي علي علي علي علي حب احد وحده تبسم عفار يا علي علي علي علي منه القلع احباب العذاب خيبر يا علي علي يا علي حبه جنن دباب الانس والجنه نسى النار والجنه علي oh jannat imamu al-ansi wal-kunn nasir an-nari wal-jannat علي علي علي منه غيابك ترد لنا الشمس علي علي علي علي تخاف الشوس من باسات علي علي علي علي علي منهم نهلبيات العب الخمسه ali ya علي hubbu jannan Imamul ins wal janna tasimun صفات الفضل تفر الدنيا علي ادي يمش علي علي علي عندما تنعى علي علي علي علي من تشهد علي علي الوصي بحثنا بالامجاد علي علي علي علي من هب غدير الثوليه ايها يا علي علي, علي, علي, علي, علي, علي يا علي حبه جنن ابواب الجنه والجنن نسيم النار والجنن علي يا علي علي علي الحقوتنا سواكم قسم النار والدم علي علي علي علي هذا المقام شخص العقل الداه علي يا علي علي الفاروق بين الحق والباطل يا علي هذا الذي من انكر جاهين علي علي هذا الذي به النبي باهل علي علي هذا النقل والله تستاهل علي علي, <تصحيح> علي والجنن <تصفيق> اغسل